بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قوى الله جبريل وأعطاه قوة رهيبة إنه لو بسط جناح من أجنحته لسد الأفق يعني الشمس لن تراها إذا مند جناحه هذا جناح واحد طيب هل تعرف كم جناح لجبريل له ستمئة جناح فجبريل خلقه قوي ومع هذا انظروا ماذا حدث له لما وقف بين يدي الله تعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مررت ليلة أسرىبي يعني ليلة الإسراء والمعرج قال مررت ليلة أسرىبي بالملأ الأعلى وجبيريل كالحلس البالي الحلس هو القماش الذي يوضع تحت الدابة البالي أي القديم قال وجبيريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى أنا. إذا كنت تخاف من الله وتهابه أنا والله لا ألومك لأنك قد خفت من عظيم لكن كيف تتعامل مع الله إذا خفت منه كثيرون يعتبرون الخوف أمر مزعج وأمر مؤلم ولا يحبون أن يسمعوا كلاما يخوفهم من الله اليوم سأجعل الأمر مختلفا عليك فتسمعوا كلاما عن الله وعن الهيبة منه وعن الخوف منه ولكنك ستحب هذا الخوف. كيف؟ يا الله يا الله قد يقول القائل يا أخي كيف تقولون لنا أنكم ستخافون من الله وستحبون هذا الخوف؟ كيف يجتمع الخوف مع حب الخوف؟ الجواب هنالك حديث معين من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سيحول كرهك للخوف إلى رغبة فيه انتبه لهذا الحديث القدسي قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي سبحان الله يجب أن تحب شعور الخوف من الله لأن الخوف من الله تعالى سيوصلك إلى أحلى مكان في الوجود إنه يوصلك إلى الجنة ألا تحب أن تدخل الجنة العجيب أن كل خوف مزعج مؤلم إلا الخوف من الله عز وجل فإن الحياة لا تطيب إلا به قال رجل الحسن البصري يا أبا سعيد إننا لنصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع قال والله لا تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف <تصفيق> هل تعلم أنه أحيانا يكون الخوف من الله محرما نعم المطلوب أن تخاف لكن إلى حد لا يصلك إلى اليأس بل الخوف النافع هو أن تخاف إلى أن تصل إلى مرحلة لا تستطيع أن تعصيه سبحانه بسبب الخوف أما أكثر من هذا بحيث تقنط من رحمة الله فهنا لا يجز لك أن تخاف فالمطلوب منك أن تخاف منه و ترجوه في نفس الوقت قد يقول قائل كيف أخافه وأرجه؟ أرجوه إما أن أخاف منه أو أن أرجه؟ لا بل يمكنك أن تخاف منه و ترجوه أيضا في نفس الوقت وأنت تفعل ذلك مع غيره سبحانه ألا يحدث مثلا أن يقدم الطالب في الاختبار تقديم سيئا في المدرسة يقدم تقديما سيئا و يتوقع الرسوب وهو خائف من أن يرسبه الأستاذ ولكنه في نفس الوقت يعلم أن أستاذه هو معلمه طيب و كريم معلمه دائما يسامح فهو يرجو منه أن يتجاوز عن أخطائه و يسامحه ألا يحدث هذا أحيانا طيب ولله المثل الأعلى نحن مقصرون في حق الله تعالى نخاف من ربنا سبحانه عاقبة ذنوبنا وتقصيرنا، ولكن في نفس الوقت نرجو رحمته وصفحه صفحه لأننا نعلم منه أنه حليم و كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم ألم أقل لك أننا سنجعل الخوف من الله شيئا تحبه وتريده وترغب فيه وليس شيئا تفر منه الخوف من الله تعالى ليس كالخوف من غيره فإن كل شيء إذا خفت منه فأنت تفر عنه فإذا خفت مثلا من الأسد فإنك تهرب منه إلا الله تعالى فأنت إذا خفت من الله فإنك لا تهرب منه بل إذا خفت منه فررت إليه قال تعالى ففروا إلى الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك عظمة ومن المعتاد أن الأشياء يستعاذ منها إلا الله فإنك تستعيذ به منه وانظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك لاحظ برضاك أنت من سخطك أنت ثم يكمل قال وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك سبحان الله بما أن الرضا منك والسخط منك إذن أعوذ بك منك والله لو حاول من حاول أن يأتي بمثل هذه الكلمات لانقضى عمره وما أتابها ما فيها من غزارة في المعنى تعظيم لله يقول ابن القيم ولو استقصينا شرح هذه الكلمات لخرجنا بكتاب ضخم <تصفيق> على الإنسان أن يعلم أن التعامل مع الله تعالى ليس بالأمر السهل وليس بالأمر البسيط هذا إله إله وليس كأي أحد آخر تتعامل معه لهذا فإن الله تعالى يسأل أهل المعصية سؤالا يستنكر عليهم برود قلوبهم اتجاهه سبحانه فيقول لهم في القرآن ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا تبالون عظمة ربكم وقال سبحانه ويحذركم الله نفسه. الله الكلمة قوية. استمع استمع إليها مرة أخرى. قال ويحذركم الله نفسه. يقول بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت أنت من عصيت ولما عاتب الحسن في شدة حزنه قال لهم ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع علي في بعض ما يكرهه من أعماله فمقتني فقال اذهب فلا غفرت لك إيو والله يخافون من تأمل عظمة الله رأى إلها عظيما ذو كبرياء وجبروت لا ينبغي له أن يحصى ولا ينبغي له أن يخالف كل شيء تحت قهره وسلطانه الكون والمجرات والنجوم الكبيرة والملائكة الكرام العظام كل هؤلاء يمشون بنظام دقيق ينفذون كل يوم ما يريده الله منهم ما خالف أحد منهم أمر الله ما خالفه أحد منهم ولا مرة واحدة منذ أن خلق الله السماوات الأرض فمن نحن حتى نخالف أمره من نحن حتى نخرج عن هذا النظام والله لو أن الله تعالى أهلك العبادة كلهم مرة واحدة لأهلكهم جميعا وهو لا يبالي بهم قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولكنه سبحانه صبور عليهم صبور يا الله يا الله والله لو عرفنا هيبه الله حق المعرفة. لصغرت عباداتنا في أعيننا والله أنا لا أستبعد أن تصل أنت إلى مرحلة تشعر فيها أنك صغير جدا أمام عظمة الله أما هذا الذي يرى لنفسه فضلا أنه يصلي وأنه لا تفوته ركعة أو أنه متصدق وقد حج واعتمر أكثر من مرة وهو مختر ومعجب هذا لم يقدر الله حق قدره اسمحوا لي أن أضرب على ذلك مثالا من المعلوم أن الملك يتنافس على رضاه الجميع. فتجد كبار وعلية القوم من الأمراء والوزراء والسادة والتجار والأغنياء كلهم يخطبون وده ويأتونه كل يوم بأعظم الهدايا والعطاء من الذهب والمجوهرات وأغلى أنواع الطيب والثياب وغير ذلك فقط ليكسبوا وده فقط ليرضى عنهم لأنهم يعلمون أن الخير سيأتيه من بعد رضاه. هم على هذا الحال منذ سنوات. وبينما هم كذلك، إذ قرر بائع للخضروات أن ينافس هؤلاء على الملك، قرر أن يأتي إليه بهدية. تذرون ماذا فعل؟ جمع شيئا من الخضار والخس والبقوليات ووضعها في سلة وطرق باب الملك. من أنت؟ ماذا تريد؟ عنده هدية. فقام وضع هديته مع أعظم الهدايا وأثمنها ليقدمها للملك معهم. لكن أتدرون ماذا فعل بائع الخضار بعدها؟ لقد بدأ بائع الخضار بعد هذا يتفضل على الملك ويتفاخر بهديته بحاوة ما رأيكم بالله عليكم؟ أليس المشهد مضحكا؟ أليس من المنطقي أن لا تدخل سلة الخضروات هذه على الملك أصلا؟ والله إن الفضل على صاحب الخضروات هذا إذا سمح له بعرض هديته على الملك فضلا عن أن يقبلها أما كون الملك يكافئه عليها هذا موضوع آخر فأين هو من التفاخر؟ يا الله يا الله طيب سبحان الله ولله المثل الأعلى ربنا سبحانه هو ملك الملوك. وفي كل يوم يعبده ويسترضيه كبار الخلق من جبريل وميكائيل وإسرايل وحملة العرش وقد عبده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وأيضاً عبده رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وعبده آل البيت الأطهار وعبده ايضا كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أيضا العشر المبشرون بالجنة عبدو واهل معركة بدر وأهل أحد كلهم كانوا يطلبون رضا ويقدمون له أعظم العبادات ومن كبار الذين كانوا يتنافسون على بابه أيضا تابعون سفيان الثوري والحسن البصري والعلماء والأولياء والفضلاء بل حتى الجبال والكواكب والأشجار تسبحه وتعبده بعد هذا كله نأتي نحن لنزاحم هؤلاء بصلاة الظهر أو بصلاة العصر. أو بركيعات ما خشعنا حتى في ربعها أو صدقات بسيطة أو حتى دمعة أو دمعتين فكيف نختر بأعمالنا إذا وضعت مع هؤلاء الأكابر أمام الله أيضا استمع إلى كلام القيم عندما قال من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق ومنهم راكع لا يرفع رأسه من ركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وإنهم لا يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الخوف من الله والحيبة منه ليس أمرا منفرًا أبدًا بل والله حياة القلوب فيه لكن لمن أحسن عرضه وأحسن فهمه اللهم إننا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك جمعنا الله إياكم النظر إلى وجهه الكريم لغير الضراء مضلعا ولا فتنة مضلة يا الله يا الله علمت